بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكلب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عظيم صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون وينعون